ما هي نصيحتكم لمن كان على ا ل ا س ت ق ا م ة و ب د أ يرجع القهترين النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم يقول لكل عمل شره يعني د ف ع شحنه قويه و لكل شره ف ت ر ة هناك فتور فمن كانت فترته ل س ن ة فقد نجا و من كانت فترته لغير ذلك فقد هلك ما من إ ن س ا ن الا و يشعر بضعف في ف ت ر ة من الفترات و فتور في ف ت ر ة من الفترات تجده ي م ش ك في الطاعه في أ ي ا م ثم يكسب لكن لا بد أ ن يكون هناك خطا احمر هو خط الدفاع النهائي و هي الفرائض فلا م س ا و م ة عليها و المحرمات لا م س ا و م ة عليها أ ن يترك المستحب أ ن يترك بعض ا ل أ ش ي ا ء م ك ر و ه ه أ ن يفعل بعض ا ل أ ش ي ا ء م ك ر و ه ا نقول لفتور لا باس لكن أ ن يدخل في الحرام فهذا هو المحظور أ ن يترك الواجب فهذا هو المحظور هذا هو الخطر لهذا رجوع خطير ف ن ص ي ح ة لمن شعر بفتور أ ن يكثر أ و ل من الاستغفار ل أ ن هذا الفتور قد يكون لسبب ذنب أ ذ ن ب ه و سريره يخبئها م ع ص ي ة ما زالت م و ج و د ة يراجع نفسه يحاسب نفسه ما السبب في هذا ا ل ت ق ا ق ر في هذا الرجوع لماذا أ ن ا صرت هكذا لماذا كنت كذا و اصبحت كذا ل ا م ن يراجع نفسه ف إ ذ ا وجد السبب ب د أ في علاجه ف إ ذ ا كان لذنب ما ب د أ ب ا ل ت و ب ة والاستغفار إ ن كان بسبب ر ف ق ة ما فلينتبه ويبتعد ل عنه احيانا سبب الفتور والرجوع هو ا ل ص ح ب ة والرفقاء يكون مع رفقاء أ خ ي ا ر فيذهب إ ل ى م ن ط ق ة أ خ ر ى في دوام ما في و ظ ي ف ة ما لا يوجد أ خ ي ا ر هنا بل لوحده بين م ج م و ع ة من ع ا م ة الناس هذا يدخن يضحك وهذه م ت ب ر ج ة وتلك م ت ع ط ر ة و ا ل أ خ ر ى م ت ز ي ن ة واخر ي غ د ر وثالث يغني وهكذا فيجد نفسه شيئا فشيئا ب د أ يشعر بالفتور فلا بد أ ن يمتد لهذا ا ل أ م ر وان ي ت ق الله سبحانه وتعالى و ي ج ا ه د نفسه ل أ ن ا ل م س ج ل ه تحتاج إ ل ى جهاد ا ل ا س ت ق ا م ة على دين الله تحتاج إ ل ى جهاد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الذين جاهدوا فينا تحتاج إ ل ى م ج ا ه د ة ف الله سبحانه وتعالى حتى يهديك السبيل وينجيك من الخطر إ ذ ا لم تكن هناك م ج ا ه د ة اول خ ط و ة أ و ل مره راها وراها ا ي ج ا ه د ة من أ و ل ن ظ ر ة وقع إ ذ ن هذا موثوق لا بد ان يكون هناك جهاد حتى يهديك الله عز وجل السبيل ثم سل الله الثبت دائما سل الله الثبت